الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير تلب الله نبينا محمد وعلى آله وصفه وسلم تسبينا كثيرا قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدر, أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا ثم اضرب الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بُعز فيه وكل, وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه من أصحابه لهم من الصحبة على قدر ما صحبه وكان سابقته معه وسمعا وقسمع منه منه بابا اليه نظره فاجناهم صحبه هو افضل من الفرد الذي لم يعوه ولولا الله في جميع كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورائه وسمعوا منه ومن راه بعينه وامنته ولو ساعه افضل صحبته من التابعين ولو عملوا كل كل اعمال الخير قليل ولو عملوا وَلَوْ عَمِلُوا كُلَّ أَعْمَالَ الْخَيْرِ الحمد لله رب العالمين وَأُصَلِّ وَأَشِلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمِّدٍ وَعَلَى آبِهِ وَصَحْرِهِ أَجْمَعِينَ في هذه الكلمات من هذه العقيدة بيان لمراتب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبيان خولهم فأفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإخلاف الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وإخمان وعزم رضي الله عنه وأفضل القوم أبو بكر ثم عمر ثم إخمان ثم علي كون عقد عليه الإجماع و اهل وهم السته الذين تيروا لاختيار الخليفه بعد عمر رضي الله عنه ثم اصحاب بدره اصحاب بيعت رضوان ومن هاجر قبل الفتح وأنفق وجاهد ثم من جاء بعد الفتح مؤمنا مهاجرا ومجاهدا فهم درجات في الفقل كما ثبت بذلك النفوط وإذا قال العلماء ما بما دلت عليهم نقوص من تفضيل بعضهم على بعض لا يدل على تنقص الآخرين أبدا بل لهم أجرهم ولهم قصائصهم كل فرق له خصائصه وله نعوت وصفاته ويشملهم اسم الخحبة جميعا ونالوا فضل الخحبة جميعا ومن النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة فهو من أصحابه ومهما عمل من بعدهم من الأعمال الصالحة فإنهم دونهم في القضاء لأن فضل الصحبة لا يوازيه فضل فهم أهل القرن الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم قرني ثم الذين يلونهم لذا أطلق على القرون على القرنين أو الثلاثة بعد قرن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليها القرون المفبلة مع قرن النبي القرن الذي قُعْثَ فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرنين بعده أو ثلاثة قرون كما قال الرأي لا أجري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثين هذه مفبلة أي لهم الفضل الضرن الأول بشرح الصحبة وجليل الأعمال والجهاد بشبيل الله في الوقت الذي تكالب الأعداء على أهل الإسلام ودعوة الإسلام فنصر الله عز وجل دعوة الإسلام بجهادهم ودعوتهم وعلمهم ومن بعدهم على جانب اي على جانب عظيم من الفضل والخير القرن الثاني والقرن الثالث منهم اوعيه العلم واهل التدوين والعنايه بنشر العلم اقراءه القران وتعليم السنه والجهاد في الله وكل من سار على درب هؤلاء الأخيار فهو منهم ويفشر في زمرتهم بدليل بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقوله المرء مع من أحب المرء مع من أحب فكل من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وأئمة العلم في القرون المفضلة وغيره فشر معهم غير أن دعوى الحب لأصحاب رسول الله ومن اقتدى بهم لا بد من أن يدلل عليه صاحبه بأدلة وبراهي وهي المتابعة والسير على ما قالوا لأن من أحب القوم سار على آثاله ومن ادأ المحبة وهو يخالفهم عقيدة أو شريعة ومنهجة فدعواه غير صحيحة هذه طاعدة وميزان تكاءها أئمة العلم كابن كيمية وغيرها أن من ادأ محبة القوم فليسلك دربهم وليمشي على أثرهم ويسجد ويقالد هذا دليل المحبة وسبب في أن يحشر في جمرة وأما من يدعي أنا أحب رسول الله ولكنه يخالف رسول الله للأعقيدة والشريعة والمنهج الدعوة أو يخالف في بعضها فكل جريمة الله جزة عند الله فإذا وافق في بعض وحالف في بعض فهذا نفس يجب أن يتلافع لأن شريعة الله في وشع كل أحد أن يأتي بها على الوجه الصحيح والسمع والقاعة للأهمة وأمير المؤمنين البر والفاتر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورغوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين آذة معتقد أهل السنة والجماعة وبيانة لمعاملتهم لولاة أمور المسلمين سواء كان صاحب ولاية عامة كالخلفاء بصدر الإسلام أو صاحب ولاية على إقليم من أقاليم الأرض استطاع أن يقصط يده عليه فهو أمير المؤمنين وهو الرئيس لهذا الإقليم وجبت طاعته على جميع الرعية في المعرض ووجب عونه على كل خير والدعاء له سرا وعلنا وعدم الخروج عليه وتمثيل أوامره في المعروف ظاهرا وباطلا والحذر من الاختلاف والمخالفة له لما في ذلك من شك عصى المسلمين ولما في ذلك من إحداث أسباب الفوضى التي بسببها تهتك الأعراق وتشفك الدماء وتنهب الأموال ويحصل الأذى من بعض الناس لبعض وهذا معروف من المطائع التي فتح في عالم الأرض كما هو كما نسمع في الإنقلابات وفي الإطاحة بحاكم وما شاكل ذلك بدون حكمة لا ينتج عنه إلا السلب والنهب والقتل والفورة فيقتل الضعيف وينهب ماله وينتهك عرضه وتحقل الفورة بشبب الإطاحة الوالي فمن أكرمهم الله على وجه الأرض دواني مسلم ليس كافرا وإن كان فيه ما فيه من الدشور أو المعاصم أو الجور أو التكثير في حق الرعية مهما كان فولايته فيها رحمة وفيها أمان للناس والناس تسعى في طلب الرزق وتسعى في طلب العلم آمنة في إبارته وولايته وعلى الناس لا يخافون على أموالهم ولا على أعراضهم ولا على دبائهم ولو كان الوالي جائرًا ورحم الله الإمام بن سيمية حيث قال ستون سنة بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام ستون سنة يعيش الناس تحت ولاية إمام جائر يظلمهم أو يضيبهم أو يتخشهم حقهم ولكن الأمن مستتب والناس آمنون ستون سنة بسلطان جائر خير من ليلة بدون سلطان لأنه يكون فيها الفوضى وتصنق القول على الضعيف والفاجر على المتجد فيفقد الأمن وإذا رتب على فضل الأمن انتهاك الأعراب والدماء والأموال فالمضحوظ أن موقف أهل السنة والجماعة السلف الصالح طائفة ناجية المنصورة من ولاة المشلمين الوفى ببيعتهم الأول فالأول والرضى بولايتهم في حدود الشرع الشريف والسمع وطاع لهم وانضربوا الظهر وأخذوا الماء والدعى لهم بالصلاح والسداد كما قال الإمام أحمد صاحب هذا الكتاب والفضيل بن عياض كل منهما قال لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان ولم يجعلها لنفسه لجعلها للسلطان لما للسلطان من الأهمية ومن أراد أن ينصح للسلطان فلينصحه بالطريقة التي تليق بحاله بالمراسلات من أمكان أو بواسطة من يلي السلطان ويدخل عليه أو بأي طريقة فيها حكمة وستسر على السلطان فليس كغير وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد أن ينصح لدي السلطان فلا يبده على نية بيده ولينصحته فإن استجاب فذاك وإن لفب البرئة فنصيحة السلطان تختلف عن, عن نصيحة بقية الأمة والبجر لما له من الأهمية ولما للنصيحة السرية للسلطان والملاصحة الخاصة من الفائدة ما لا يقل للنصيحة العالمية فيخطئ من يكف على المنبر ويذكر مثالب السلطان ومثالب الدورة وإن كان واقعا يقضي كل واقعا ما حل مشكلة ولا استبدل معصية بطاعة وإنما يثير فتنة ويؤلب ضعفاء العقول والعلم على الوالي فتكون الفوضى وتنتشر الفتنة بين الناس لابد من الالتجام بما دلت عليه المطور لولاة المشلمين وعونهم على الطاعة والصبر عليهم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم اشمع وأضع وإن ضرب ظهرك أي الواجه وإن ضرب ظهرك وأقدم على فاسمع وأضع هذا موقف أهل السنة والدماعة ليس كالخوالي وأتباع الخوالي في كل زمان ومكان الذين يخرجون على الوالي بالكلمة السيئة فتؤتر في قلوب الرعية فيكون موقفهم من الوالي موقف سيئ بالبغض وبالكلام في المجالس وب والتنظيم السري للإنقلاب عليه وأذى فتشوء الحم فقط هما الصبر والعون والسمع والطاعة والوفون بالبيعة للأول فالأول وإذا جاء آخر ينصحونه ويردعونه ولو بقفل ومن هذا الوالي الوالي هو من اختاره أهل العقل والعلم فرشحوه واليا ثانيا من عهد إليه الوالي الأول ورضيه العقلاء من الناس ثالثا من تغلب على الناس بشيفه وجنده حتى استتب له الأمر ولو ولو هجم على والي قبله ولم تتمكن الرعية من صد ذلك الوالي الظالم حتى تمكنه واستتب له الأمر وذهب الأول وجب على الرعية السمح والطاعة لهذا الوالي الذي جاء جديدا بقوة سيفه وخلطانه ولا يجوز لهم بعد ذلك الخروج عليه لأنه ظلم الأول بل السمح والطاعة هذه المواقف التي سنفها أغل السنة والجماعة سنف الصالح ومشى على أثرهم أصحابهم إلى يوم الدين فليسوا من حوارج وانما هم على عقيده شديده ومنهج صحيح ولا رجوع ما بين المعمراء يوم القيامه الدر والفاجر لا يترك البر البر والفاجر, البر والفاجر لا يترك نعم على ابو جهاد وحكم الجهاد باقي ولكن إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه وجب القيام به فهو من قرائض الإسلام ومن الأعمال الجليلة لما فيه من نصرة الدين وإعلاء كلمة الحق ولكن لا تجود المغامرات بل لابد من النظر حتى تتوفر شروط الجهاد عند الدولة الإسلامية وتنتفي موانعه وحينئذ إذا عقد الألوية الوالي في أي من الأقاليم على أعداء الله جهادهم دعوتهم فجهادهم فالواجب على من دعاه الإمام أن يلبي الدعوة هو يكون جندياً من جنود المشلمين يمتكد ضراءة الألوان سواء كان براً أو فاجراً وقد يكون الألوان فاجراً يعني واقعاً في المعاصي ولكن المعاصي لا تفرقه من الإسلام ليس كافرا. وإنما هو وفي كبائل الزنوب في المعاصي لا يمنعك أن تكون جندياً من جنوده إذا دعا تجيب وتمتسل وتقاتل تحت لوائه وتصلي وراءه إذا كان إماماً ولا يجود لك أن تشق أصفاء في أكبر. هذا موقف أهل السنة والجماعة من الأئمة ولو كانوا من أهل الجوة فأما إذا كانوا من أهل الصلاة فالأمر أعظم وهم بالطاعة أولى والتعاون معهم على الذر والتبور ياسي ملوال الذي يناديه لتنصر العقيدة وتنصر منهج العمل تنصر الحق وقسمة الفيء وإيقامة الفردود إلى الأمة جمال نعم قسمة الفيء في الغنيمة وهو ما أفاء الله تبارك وتعالى به من الكفار غنيمة للمسلمين نكيجة الجهاد في سبيل الله وانتصار المسلمين على أعدائهم فما أفاء الله به عليهم قسموا بين المجاهدين و نعم وإقامة الحدود نعم إقامة الحدود ليست لأحد إلا للواجه لمن هو اللي يهل أمر المسلمين. هو الذي يقيم الحدود فيقتل القاتل عمدا ويضطع يد السارب <تصفيق> ويجلد الزاني البكر ويرجم الثيل ويجلد القاذف وشارب الخمر ويعذل ولو بالقتل هذا كله للوالد وليس لغيره لا للعالم ولا للمفتي ولا لأي شخص آخر ليس له أن يقيم البدود لا على نفسه ولا على الأمة إلا إذا كان واليا أو مرشحا من قبل الوالي فهو صاحب ولاية خاصة يعمل بما أدنى له فيه الوالي صاحب الولاية العامة كالقضاء في المحاكم الشرعية وك ريال الأمن قال التمثيل وغيرهم لا هذا مذهب أهل السنة والجماعة لما يتعلق بهذه التي هي من صميم العقل ليس لأحد من يطعن عليهم ولا ينازعهم كذلك ليس لأحد من الرئية أن يطعن عليهم بمعنى يعيبهم ويجنجهم ويشفر بمثالك لأن هذا الطريق لا ينتج عنه إلا الفوضى والشر المستطيع وليس لأحد أن يناجعهم في ولايتهم ولو كان فاضلا يعني إذا كان من له البيع في أعناق الشعب في من هو أفضل منه لكن تمت له البيعة أو تغلب على الناس بسلطانه فليس لأحد أن ينقض بيعة المفضول من أجل وجود فاضل ليس له ذلك لما يترك على ذلك من شفك الدماء وانتهاك الأعراب والواجب أن يفترم ولاة الأمور لأن الله عز وجل يحفظ بهم يحفظ بهم المسلمين وأمنهم تؤمن السبل ويأمن الناس فينطلبون في مقاصدهم ومآربهم في طلب العلم وفي البيع والشراء وفي ما يطلق شأن دينهم ودنياهم بوجود الوالي وهذا أمر مشاهد <تصفيق> أيه إقليم من أقاليم من فقد الوالي لا تجد فيه إلا السلب والنهب والفورة وعدم إقامة شعائر الله وهجر المساجد وهجر دور العلم ولا يشتغل الناس إلا بأفرسهم حملا للسلاح وتخطيطا لصدي من يتوقع هجوم وعده فالحمد لله إذا وجد الوالي المسلم أمن الناس في ظل ولايته بفضل الله عليه ونفع الصدقات إليهم جائزة نعم نفع الزكاة إليهم واجبة زكاة الحبوب وزكاة المواشي وزكاة عروض التجارة وزكاة الخارج من الأرض كل هذا يدفع لبيت مال المسلمين يدفع للوالي وهو مشؤول عن توزيعه في مصارفه ولا يجوذ لأحد أن يطلب منه حق الزكاة أن يطلب منه الجبات من قبل السلطان فيمنع لا يجوذ له أبدا لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة قال إن آخذوها وشطر مالي عقوبة يأخذ الزكاة ويأخذ نصف ماله عقوبة والوالي بعده بعد النبي صلى الله عليه وسلم أي والي من المسلمين إذا جحد إنسان زكاة منعها فإلا له أن يعافظ يأخذها ويأخذ الصمال وهكذا بقية الصدقات الواجبة التي مصيفها في مصالح المسلمين يتولى ذلك الوالي المسجد. او نواقض المأذون له بال شوف شيخ هذا لان بعض التجار يعطي بعض زكاته وبعض الاخر ما يعطي ما يعطي الجبه. يكون عازما اذا فعل هذا يعطي الجباه بعض المال من الزكاه وبعض الاخر ما يعطي ما يخبرهم به نعم حاصل هذا يعطي بعض المال للجباه ما يعطيه ما يعطي مال كامل حكي. مال الزكاة يعمل ما لا يخفي شيئا فججب عليه أن يؤذي زكاة ماله إلى الجهة الشرعية والجهة الشرعية الوالية فإذا لم يطلبها الوالي كما هو الحال في قضية زكاة النبوذ اليوم أوراث العملة وعروض التجارة طلب فيها قليل لا سواء في هذه الدولة يجب عليهم أن يخصوا أموالهم وأن يصرفوها لأهل الزكاة المضراء المذاكين عامدين عليها إذا كان لواملين عليها لا يطرح لهم إلا لوال لأنه إذا أرسلهم هو طرف لهم منها في شبيل الله ابن الشبيل حتى لا تبكى الزكاة في المنطقة مدام يوجد مصارفها ومصارفها لا تنقطع أفتا في أي بلد وفي أي زمان وفي أي مكان اللهم إلا في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويفتر المال حتى يأتي المؤمن بصدقته فلا يجد من يقبلها منه يقول له لو بها بالأمس لك بالأمس أما ذا اراده فيها لدنوه الساعه وكثره المال الذي لها وهذا شيء من من دفع اليه الاجزاء عنه كان ثالثا او فاجرا الزكاه اذا على منهج سنه اهل السنه والجماعه اذا اديت الزكاه الى الوالي المسلم او الى منواهبه الذين يرسلون من قبله لأخذها من سلمت له فقد برئت ذمة صاحب المال وأنيطت بذمة الوالي وجباته فالمهم أن صاحب المال برئت ذمةه وبقيت العهدة على الوالي وعلى عماله ونوابه وجبات الزكاة إما أن يعدلوا فيها فيؤجبوا وإما أن يجوروا فيها ويظهروا فالعقوبة عليهم وصاحب المال فالبريء الدمده ولا يجد له أن يقول هذا الوالي ظالم لا أعطيه زكاة المال. لا يجود بل يجب أن يدفع نعم وصلاة الجمعة خلقه أدفع يا رب صلاة هل لم ينصح قد هل يحيح أن ينصح أصحاب الحلوى العالم كل من قدر على النصيحة بحكمة يبني وليس من شرق النصيحة أن تكون مكافهة للولاد ولكن قد تكون بواسطة يولساء الذن ومن يستطيعون أن يوصلوا إليه مستلمة فيسلك الناصح الطريق التحكم عن طريق المراسلة عن طريق المشافهة عن طريق الواسطة هذا ينفع الله التشفير بالحكام ولو كان فيهم ما الوقوف على المنابل ويطال إن الدولة تفعل كذا وتعمل كذا والبالي يعمل كذا هذا يدل على ضعف الأقم وبعض الحكم ولا ينفج أقم إلا الشخص. وذكر الله الشيخ عبدالعزل بنباس كان يحذر من هذا الاسلوب اسلوب النصيحة ذكر العائب على المنابل والمجالس والفصول كل هذا ممكن أصلاف رأتهم الصلاة يقولون إذا فائد إذا اعتبت على الحاكم الكبير فاجئت الجمهور بالفروج عليهم الضغر عن مناغ الضواغر أولا نعرف أن الذي يحكم عليه بالكفر هو العالم بأحكام كتاب الله وصحيح شنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لكل أحد أن يحكم بالكفر على الوالي ما يفعل ذلك إلا الصواري إذا سمعوا أن الوالي عفى وضع في معصية ما قالوا كافر وأحدت على الخروج عليه أما أهل السنة والجماعة باعهم فإنهم لا يكفرون بالمعاصي ولا أيضا يقدمون على التكفير ولكن الكلام في هذا للعلماء هذا من والناحية الثانية إذا ثبت كفره بنصوص الكتاب التنمى فليس له ولاية في أعنافه وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ليس له ولاية في أعنافه وأما من حيث الخروج وهو القطوة الثالثة فإنهم ينظرون إن كان الخروج عليه يمكن بدون سبك ذماء وهدك أعراض قردوا واختاروا الرجل الصالح وإن كان يترتب على الفروج عليه في الحال حال كفره واكتشافهم لكفره يترتب عليه القتل الذريع وسبك الدماء وهدك الأعراض والفوضى فإنهم ينتظرون حتى يمن الله عليه بالفوضة هذا هو التفصيل الذي ينبغي ان نسير عليه ونفهمه ونعلمه الناس ما الله تبارك يقول هل, تجوز هل يجوز عدم دفع البراءه الحاكم الكافر هل هل يجوز عدم دفع البراءه للحاكم الكافر في الدول الكافره وما هو شغل هذا العمل اولا الكافر ما الكافر ليس له ولا ليس له سلطه على احد ولا ضائعه له في عنق احد وهو كافر ثانيا الذين يعيشون في دول الكفر قد يرغمون على إرغاما وإلا لا يصلح لهم حال أن يدفعوا أموالا تم بالضريبة ثم بأشياء أخرى تأمينات فهم مضطرعين ومجبورين فمن هنا وجبت الهجرة على كل مسلم في ديال الكفر ما دم يستطيع أن يتخلص من ديالهم إلى ديال المسلمين يقول بالصلاة اليكم هنا إذا ضرب الوائن سكاث الفكر ما لنهج يسمع لكم يبين له الحكم يبين له الحكم الشرعي, الشرعي. فإذا دفعت له ليوزعها في فضراء المسلمين يعني بالصفة التي جاءت بالشرع طعام فالصفة تدفع له. أما إذا كان يخشى أن لا تدفعه وألح في الطلب فيوزع الإنسان صدقة فقره بنفسه وما طلبه الوالي وكان يجدر عليه فليدفعه ولا يعلمه شيء إذا علم بأنه لا يوزعها وإنما يبيعها أو ما تات لذلك عليك أن توزع ذكاة الفطر عن نفسك ومن تحت يدك وتأتي الحاكم ما طلبه اذا كنت من اهل الكدره او تسلوك سلوك ال... الاعتذار او ما شابه ذلك هو نتقي لا تعلموا الصماد يقول هذه تصرف دفع التكاليف الشهريه والصافيه الشهريه لتشغيل المرخصه لدى الحاكم ان كل جن جميع كل جميعها حق معين ورض امر الحاكم إذا أمر الحاكم أمراً أن تدفع لجهات معينة رصص فيها دفع ودفع أما إذا كانت مرصصة والحاكم لم يجبرنا أن تدفع لها فنحن نؤذي هذه الزكاة لأهلها والصدقات لأهلها وكم من أسر مسلمة لا يسألون الناس إذ أولى من الذين يقفون في أبواب المساجد لصناديقهم ثم تدفع لهم الزفاف أو المؤسسات التي تفتح أبوابها وما ندري كيف يكون تعاملها مع هذه الأبواب ادفع صدقاتك بيدك إلى مشتحتيها إلا إذا أمرت الحاكم أن تدفعها إلى جيهة فادفعها وبيئت المدين الثلاثة الحاكم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على خير خد الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعض قال المؤلف رحمه الله تعالى وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس من فضل الجمعة الشيء إذا, إذا, إذا لم يرى الصلاة خلف العمة من كانوا برهم وفاجرهم فالسنة بأن, بأن تصلي معهم ركعتين وتدين بأنها تامة ولا يكن في صدرك من ذلك الشك الحمد لله اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد على آله ورحمة إجمعين في هذا المبضع في هذا الأصل تقول أهل السنة والجماعة بيان لمعتقدهم ومنهجهم فيما يتعلق بموكثهم من أئمة المسلمين بلهم وفاجرهم وأنهم يرون جواد خلاف الجمعة خلفهم والعيدين والجهاد ولا يجوج أن يتخلف بحجة أن الوالي جائد أو ظالم ومن تخلف عن الجمع والجماعات التي يقيمها ولاة المشلمين أو نوابهم فهو مبتدئ ومن صلى وراءهم فهو صاحب السنة ولا يجوز إعادتها كما يفعل أهل البدع بل تصلى الجمعة ركعتين كما فرضت ولا يجوز إعادتها ظهرا ولو كان من صلى بهم من الأئمة أو نوابهم جائر وظالم اذا ما تحقق اهل الشين الذين والجماعه الطائفه الناجيه المنثوره بخلاء الخوارج الذين يرون بانه لا يحل خلف ولاه الامور إذا كان فيهم بل او جو بل ويكفرونهم فلا يرون الصلاه خلفهم ابدا نعم ومن خرج على إيمان من نعمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقضوا لهم بالخلافة بأي وجه كان برضى أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وقالت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما تخارج عليه ما تميتة جاهلية نعم هذا تقريب بمنهج أهل السنة والجماعة شابقهم ولاخقهم وهو وجوب السم والطاعة للوالي المسلم في المعروف وعدم الخروج عليه بأي نوع من أنواع الغروف لا بالكلمة التي تحرّض عليه الرعية ولا بالسلاح وهذا من فعل الخوارج كما أسلفته وذكر أئمة العلم أن هذا الصنيع الفروض على الوالي إذا كان جائرا أو ظالما وهو من المسلمين أنه من فعل الخوارج لا من فعل أهل السنة والجماعة فأهل السنة لهم منهجهم في الدعاء له بالتوفيق والسداد وفي النصيحة المبذولة عن الوجه الصحيح وفي التعاون فيما بينهم على إقامة الشعائر إقامة السنة في الخلق ونشر العلم في المساجد وفي دوره التي أنشئت من أجل نشره هذا مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف ما عليه الخوارج الذين يخرجون على أئمتهم بسبب جور أو ظلم فمن خرج على أمير أو خليفة بعد أن بسط طلبانه على إقليم من أقاليم الأرض فهو من الخوارج الذين يجب أن يزجروا وأن يخالفوا في منهجهم والخليفة أو الوالد هو الذي اختاره أهل العقل والعلم ليكون والياً على المسلمين سواء على الدولة الإسلامية كالخلفاء الراشدين أو على إقليم من أقاليم الأرض كما هو الحال الآن وقبل الآن ما دام فهو واني وسلطان على هذا الإقليم الذي بسط يده عليك ووجب علاما في هذا الإقليم ضاعفه في المعروف والوهاب بيعته ولا يجود لأحد الخروج عنه ومن خرج فمات مات ميثة جاهليا يعني على ما على ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم الفضوء لأمرائهم وعدم الالتزام بطاعتهم وليس معنا ذلك أنه كافر إذا خرج المسلم لا يحكم بكفره ولكنه مبتدع وضال عن الحق وإذا مات وهو خارج على سلطانه مات مئثة جاهلية أي كالميثة التي يموت عليها الجاهليون الذين لم يلتجموا ببيعة لأحد وإذا بايعوا لم يهو فحياتهم حياة فوضوية فيها القتل وفيها السلب والنهب فيها هدف الأعراب وسك الدماء بخلاف المسلمين الذين ولوا على أخسهم واليا مسلما يقيم فيهم الشرع ويأمن لهم السبل ويقيم الشعائر ويأمن الناس فيكسبون خيرا دينا ودنيا وبدون والي لا يستطيع الناس أن يكسبوا خيرا دينا ودنيا إلا بقدر ضئيل لشغالهم بالأمن على أنفسهم والأمن على عوائلهم نسائهم وزرياتهم وأملاكهم وهذا يعرفه من يدرس التاريخ الذي عاش فيه أقوام بدون والد معتمر يقيم فيهم شرائع الإسلام ويقيم فيهم الأمن والأمان وإما أن يكون الوالي أخذ الولاية والسلطنة بالغلب بمعنى أنه بجنوده وقوته تغلب على إقليم من أقاليم ولم يستطع أحد أن يدفعه ولو هجم على واري مسلم ولكن استكب له الأمر وغنبه وجنوده على هذا الإقليم فلا ينازع بعد ذلك إن قدروا إن قدر الناس الذين بايعوا الخليفة الأول أو السلطان الأول على دفعه ولو بقتله فعلم وإن لم حتى تغلب فمتى تغلب لا يجوز لهم أن يخدشوا فوضى وأن يخرجوا عليه وأن يخالفوا لأنهم أولا يخالفون السنة ثانيا يعرضون أنفسهم لشفك دمائهم مهدك أعراضهم ونهب أموالهم وكثرة الفتن في إقليمهم ولا بد من الاستسلام في المعروف ومبايعته والصلاة خلفه وخلف من يجعله نائبا من قاضي ورجل أمن وإمام مسجد وأمير قبيلة ونحو وجب أن يسلم أهل التقليل لذلك كنت هذا منهج أهل السنة والجماعة كما تكرر وتقرر عندكم بخلاف منهج الخوارج الذين يخالفونهم في هذا الباب وفي غير ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج, ولا الخروج عليه هذا مضى لا يجوز للشعب والإقليم الذي بسط السلطان عليه يده وسيطر عليه لا يجوز لأحد أن يخرج عليه أبدا ولا يجوز قتاله ولا يجوز التشير به ونثر متالبه ولكن النصيحة بالمكاتبة وبالموعظة والتوجيه على الطريقة التي تناسب تناسب مقام السلطان وما ذلك إلا لأهميته فإن أصلحه الله أصلح الله به الرعية لأنه يمذل جهده والصلاح بيد الله فهو سببه وإن حصل منه ظلم أو جور فيجب على الرعية أن يقتدوا بكتاب ربهم وشنة نبيهم عليه الصلاة والسلام ويعملوا بذلك نيلهم ونهارهم وحياتهم فكل المشؤول عما شاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق صحيح من خرج عليه ولو بالكلمة التي تلذب مشاعر الجماهير وتبقل السلطان إلى قلوبهم فإنه مخالف لأهل السنة وواقع في البدعة والبدعة شرع والسنة كلها خير وقتال الوصوص والخوارف جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فلا هو أن ينقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما لكل ما يقدر عليه وليس له إذا فارقوا أو تركوا أن يحيطبهم ولا يتبع آثارهم ليس ليعالي إلا للإيمان أو ولاة المسلمين نعم هذا مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالبغات وبطاء الطرب إذا اعتدوا على المسلمين أو بغى البغات على الحاكم الشرعي أو بغى بعضهم على ذلك بعض. فإن قتالهم جائز لقول الله تعالى وإن من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمره فقاتل الفئة سواء على السلطان أو بغى بعضهم على بعض السلطان فهو الذي يتدخل في الأرض بالدرجة الأولى حتى لا تشفك الدماء بين أبطائفتين وإن لم يوجد الحال فالمعتدى عليه له الحق في الدفاع ولو بقتل من اعتدى عليه يدفعه بالأسهل فالأسهل ولو بقتل من اعتدى عليه لأنه باغ يريد إراقة الدماء ونهب الأموال وهتك الأعرى ونعتدى عليه له أن يلفع عن نفسه البغال والنصوص وضطاع الطرق ولو بقتله ووجب على من حضره من المسلمين أن يكون معينا له وناصرا له امتتالا لأمر الله عز وجل فإن مغت إحداهما على الأخرى فطاتل التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله يعني ترجع الفئة الباقية المعتدية إلى الحق ومتى رجعت إلى الحق لا ينتقم منها بعد ذلك وإذا ولوا مدبرين لا يتابعون فيقتلون ولا تشلب أموالهم لأن المهم هو الإلن في حتى يفيء إلى الحق ويرجع ثم بعد ذلك يكفع هذا حكم المغاد والمصوص والبطاء الصوب فإن وجد الحاكم الشرق حكر فيه شرع الله وإن لم يوجد كل من اعتدي عليه فله حق الدفاع ولو بقتل من ضغى عليه واعتده هذا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك إنما له أن يدفع النفسه في مقامه ذلك وينوي بجهدي أن لا يقتل أحدا فإن أتى على بدمه في, في, في دفعه عن نفسه في المعركة فابعد الله المقتول وينقتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله وجود له الشهادة كما جاء في وجميع الآثار في هذا إنما أمرت, إنما أمرت بغتاء إنما أمرت ومرثق قتاله ولم تمر بفصله ولا دفاعي ولا لجج عليه انصره أو كان جريحا وان اخذ اذير فليس له ان يقتله انما امرس امرت, أمرت صحيح. صحيح. صحيح انما مرثق قتاله إن هذا بيان بيان للكيفيه التي يدفع بها المعتدى عليه عن نفسه. كيف يدفع الضغال والنفوص تضطع كيف يدفعهم يدفعهم كما أسلفت بالأسهل فتأثل بالأخض يبدأ بالأخض فإن اتماد المعتدين وأراد قتلك المعتدى عليه أو أخذ ماله أو هدك عرضه فله أن يدافعه ولو بقتله ولتكن عند المعتد عنه النية الصالحة حيث لا ينوي قتل أهل ولكن ينوي الدفع فإذا لم يندفع المعتد إلا بقتله جاز قتله ولا إثم ولا حرج وهو إن قتل وهو يدافع عن نفسه وماله وأرضه فهو شهيد لما تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل وقال له يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مال قال لا تعقش قال فإن قاتلني قال قاتلهم قال فإن قتلني قال فإن قترته قال هو في النار قال فإن قتلني قال أنت شهيد فمن قتل دون ماله أو عرضه أو ثرمه فهو شهيد شرق أن يكون من أهل الإيمان والمعتذيب أبو الخسراء تاسيما إذا قتل فقد أبعده الله وهي حقوبة معجلة وأمر إلى الله إذا أضعه وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله, ولا أن يقتله فليس له أن يقتله وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من الله والله الله من, و... من ولاه الله فيحكم فيه صحيح لأنهم ليسوا كالأسراء الكفار لا أخذ أسيرا فأصاب غنبا ويكترف منكرا يرفع أمره إلى الحاكم الشرق لأنه ليس كافرا ولا مملوكا انه لا يصح الاسر فيهم اذا ولوا مدبرين ولا يجهز على الجري على جريحين هؤلاء ادبقات لنقطق قرى ومعتدين وانما لهم اعمال خاصه نص عليها القران الكريم الا إذا إذا كان النصوص في قتلوا فهؤلاء إذا رفع أمرهم إلى الوال يقتلهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعرانيين الذين أعطاهم ذودا من الإبل ليشربوا من ألبانها وأبوالها حتى يصفر فلما صفق قتلوا الرائم وأخذوا الإبل فخرج في أثرهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمكنهم الله منهم وجاء بهم من إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يفعل بهم كما فعلوا بالرعاة فقد شملوا بالنار ففعل بهم مثل ذلك سملت أعينهم بالنار وأتلوا وتركوا في الحرة فما فعلوا بالرأي وهذا من باب المماثلة لا من باب المثلة المحرمة فقد قال الله عز فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واعتقواكم فطال سبحانه وإن عاقبتم فآقبوا بمثل ما عقبتم به ولن صبرتم له وقلوا الإصطار هذا منهج أهل الشملة والجماعة في هذه الكضايا كضايا البغاد، كضايا بطاء الضرب واللطوث الاعتداء من فرد أو أفراد على المرء المشلم ليكتفوا عرضه أو يخط ينهب ماله أو يشفك دمع له أن يدافع عن نفسه بالأخط ثم ينتقل إلى النوع الدفاع الذي يكون فيه شبب مصرفهم وهزيمتهم فإن لم يكن إلا لتقلهم فله أن يدفع من يعتدى عليها يدفعه ولا يدفنوا ولا ما يدفنوا نعم <تصفيق> كيف يدفنوا ولا يحكم بكفرهم لا يحكم بكفرهم لأن الله صمّاهم مؤمنين وإن من المؤمنين واحدة باغيا واحدا معتدعا سمّهم الله مؤمنين فلهم أحكام نعم ولا نشهد على احد من اهل مكلده بعمل طبى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اليوم فانه كفر بالله حارب الله فهؤلاء طرقوا في الحره ذات الشجار طرقوا حتى ما دغش لا يؤذي المسلمين بجثته ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار نرجو للصالب ونخاف عليه هذا من هب أهل السنة والجماعة. لا يشهدون بالجنة إلا لما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم العشر المبشرين بالجنة وأفراد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة من الرجال والنساء كعكاش بن محصن وكيش بن ثابت بن شماس شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ولكنهم يرجون الله للمسل الذي أحسنت العمل يرجون الله له أن يضحمه وأن يدخله الجنة وَيَخَافُونَ على الْمُحْسِيءِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الْمُوبِطَانِ يَخَافُونَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ أَتَوْا بِأَسْبَابِ الْعَدَابِ وَلَا يُنَزِّلُونَ الْمُحْسِنِينَ جَنَّةً وَلَا الْمُسِيءِينَ نَارًا لأن هذا ليس للإنسان وإنما يشهدون بما أخبر الله به وهو أن المؤمنين في الكنة وأن الكافرين والمنافقين نفاقا اعتقاديا وأهل الإلحاد الإلحاد الذي يخرج من الملة هؤلاء كلهم في النار من مات على ذلك فضو في النار ومئس القرار وهذا هذه الشهادة بنص القرآن أن الله تبارك وتعالى وعد المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار فالله لا يخلق وتوعد الكافرين بالعذاب الأذين كما قال سبحانه لا يخضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابهم ومن لقي الله لذنب تجب له به النار فإذا غيره السر. غيره السر عليه فإن الله عز وجل يتوب عليه نعم هذا مذهب هل الشمة لأنهم عملوا بالقرآن علموا القرآن وعملوا به وعلموا من السنة وعملوا بها فالتائب من الذنب كمن لا ذنب لا ومن افترف ذنبا كبيرا أو صغيرا ثم تاب تاب الله عليه أما الصغائر فتكفرها أعمال الطهارة وتكفرها الصلاة والحج والعمرة والوضوء كفارات للصغائر وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة ومرتكبوا الكبائر إن منها تاب الله عليه وبدل سيئات حسناً وإن ماتوا وهم مصرون على الكبائر فإنهم تحت المشيئة لذا قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم شيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريم قال سبحانه هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعقو عن السيئات وقال عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فالتوبة من الذنوب يمثو الله بهذه ومن مات بدون ثوبة وهو من أهل التوحيد فهو تحت المشيئة الإلهية إن شاء الله عفى عنه فلم يدخله النار وإن شاء عاقبه بقدر جريمته ثم يخرجه الله بشفاعة الشابعين من النار إلى الجنة فتحصل الجنة مآذر هذا مذهب أهل السنة والجماعة الذين هداهم الله لفهم الحق والعمل به والقول ونشره بين الناس المشرك تحت المشيئة من مات مشركة لا للنار وبيئس القرار ومن لقي الله قد أطيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كثارته فما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحدود كثارات ولكن هذا بقيود ايضا الحدود كفارات ما لم يستحل فعلا محرم ويموت على ذلك ذلك الاستحلال مثلا قتل مؤمنا تعمد قتله واستحل قتله ومات على تلك العقيده الفاسده سحل أمرا محرما معلوم من دين الإسلام بالضرورة هذا لا يعني وإن قتل وإن قتل لا يكفر ذنبه هذا الحد وإنما يكفر ذنب المسلم العاصي الذي أقيم عليه الحد وهو معترف بمعصيته غير مستحل لما حرم الله وغير محلل لما احل الله فرض دوش كفارات قتل واقيم عليه حد القتل وهو تائب الى الله عز وجل لان القتل فيه ثلاثه حقوق حق للمقتون هذا لا يمكن استفاؤه أو استحلال منه إلا يوم القيامة. وحق لله عز وجل يسقط بالتوبة لأن الله واسع المغفرة. وحق لولي الدم وهو بالخيار في فيه. بين القصاص وبين العفو مجانا وبين العفو إلى ولا يجين وليس له قهات وحق, وحق صاحب الدم المقتول بين يدي الله عز ولا يظلم ربك أحد وبقية الحدود كالجنا والسرقة ترب الخمر في المحصرات وما شاكل ذلك هذه إذا أقيمت الحدود على أهلها صارت كفارة لذلكم الحد لذلكم الذب الذي ارتكبه ووكيم عليه الهد ومن لقيه صرا غير سائل غير سائل من الذنوب التي استوجر فيها العقوبة فأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له لم يغفر له ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له, له, له ولم يغفر له ولم نعم سبب أن أسرة الموحدين تحت المشيئة الإلهية ومآلهم إلى الجنة إن شاء الله عاقبهم بالنار وإن شاء عاقبهم بدون ذلك ولم يدفلهم النار فالحكم إليه وهو العالم عباده وما ان هو العاقب مشرق الى الجنة. يشفع فيه شادعون بامل الله ويدخل الله تبارك وتعالى من الناطق وا من تنفشوا في نهر الجنه حتى تكتمل اجسادهم وتعاد اليهم ارواحهم ويدخلون الجنه وأما المشرك الذي مات على الشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة من يهود ونصارى ودنيين ومجوز وملاحدة ومنافقين نفاقا اعتقاديا هؤلاء لا شفاء فيهم ولا يغفر الله لهم ذنوبهم لأنه حرم ذلك على الكاثر كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يجرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأهل السنة والجماعة مشوا على هذا النص الكريم الذي أصبرنا الله بأنه لا يغفر للمتركين أبدا على حلاف أصنافه وتعدد جرائمه وكفر والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعتراف أو قامت عليه بينه وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون هذا مذهب أهل السنة والجماعة لإظامة الحد على أجان المحطن وأنه يرجم حتى يموت ولكن بحكم الحاكم بحكم الحاكم لا برأي الجماعة حكم الحاكم الشرعي الذي ولاه الوالي المسلم أو بحكم الوالي المسلم يرجم الزان المحصن والمراد به من وطئ في نكاح صحيح وطئ في نكاح صحيح فإنه يصبح مفصل فإذا جن أقيم عليه الحد وهو الرجل فيبرج للناس ويرجم حتى يموت فإن كان امرأة ففر لها وغطيت بثيابها فترجم حتى تموت وأما الرجل فإنه يرجم فإن خيف الكرار منه وثق ويرجم حتى ينوى وتكون يكون هذا الحد الذي أخيم عليه كفار لذلك الدم الذي وقع فهذا قد حصل في عهد النبوة ورجم النبي صلى الله عليه وسلم من الذكور والإناء فرجم معجاً عندما زن وأتى بنفسه دائما ونادما عقوبة الدنيا على عقوبة آخر فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد وأخبر خلى عليه وأخبر بأنه في أنهار الجنة وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم من معجزاته وإكرام الله له علم الغير فهنيئا له لأنه لأنه تاب توبة عظيمة وضبياد بنفسه والإنسان يبخل بنفسه من القتل لكن فضل الحقوبة الدنيوية على القفرات فعفى الله عنه ودخله الجنة وهو أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام لذلك والغامدية جاءت من نفسها تائبة طالبة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد بإلحاع فلما عرض عنها قالت أتريد أن تردني كما ردت ما من صميم الكلب فقال لها اذهبي وأردعي حتى تفطبي فأربعته حتى فضمته وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية ومعها ابنها يأكل خبزا لتدلل على أنه لا حاجة به إليها بعد ذلك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تشك عليها ديابها وأن يطفر لها وترجم وصلى عليها صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها من أهل المدينة لوسعتهم وهي أشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لها لأنها من أهل الجنة لأن التاحب مرحوم والمرحوم خلق الله عز هذا ما يكرره أهل السنة والجماعة ويصير عليه الناحق عن الشد أو ذلك بالشهادة إن لم يعترف الزاني وشهد عليه أربعة عدول أقيم عليه الحد ولو لم يعترف. وشهادتهم يدلون بها على نصف واحد لا يختلفون بأنهم رأوا الزاني يفعل بالزانية رأيا فيقام بثلث الشهادة الحكيم ومن انتخص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقضه كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعاً حتى يترحم عليه الجميع ويكون قلبه لهم سليماً نعم هذا موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجب ان يسير عليه وان يشير عليه كل مكلف كل مسلم ان يكف عن مشاورهم وانه ان حصل لهم شيء من المخالفات فانه مغفور في جانب حسناته ولا يجوز لأحد أن يخوض في ما اختلف فيه أو يرى بينهم من الاقتتال أو نحو ذلك ولا يجوز التنقص لأحد أبدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنهي رسول الله صلى الله عن ذلك فأهله سنة والجماعة تراهم يتنظون عن أصحاب رسول الله ويرون أن محبتهم فرض فرضه الله وفرضه الرسول عليه الصلاة والسلام والرضى عنهم باطنا وظاهرا والكفع معايبهم وأن ما ذكر عنهم ما كان منه كذبا فلا يفدد وما زيد فيه ونقص منه فلا يؤخذ به وما صح أنهم فعلوه يحسن به نظبا ولا يخوط أحد في ذلك وخطأهم, وخطأهم مغمور في جانب حسناتهم ومنها الطحبة التي امتاجوا بها عن غيرهم وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بطوله خيركم قرن لذا لا يتمقص بواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا مفتدع إلا مفتدع ضال منهج أهل السنة والجماعة هذا هو الموقف الصحيح هذا إعجوز لا الخوارج ولا تفعلوا الروافع الخوارج كفروا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي ظالبين ومن معه رضي الله عنه وغاتلوهم واستحلوا دماغهم والروافع غنوهم في آل وجفوا بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل وكفروهم كأبي بكر وعمر وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتبروهم من أهل التعاون على الإثم والعجوان واعتبروهم منافقين بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم خانوا وكذبت الروافب وضلت الخوارئ وهدى الله أهل السنة والجماعة فعرفوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدرهم وحقهم ولم يدعوا لهم العصمة ولم يقوضوا فيما شجر بينهم وهم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف مراتبهم ومنازدهم في الفضل والنفاق هو الكو صائح يجب أن أفضل الله بأربع نشوائل من المستادع من الله عليك. يقول عن الإسلام والبارك الله عليكم سمعنا بالفعل من أنفسك للعلم نعم بدون بدون أقول سمعنا من أنفسك للعلم ببعض بلاد الغرب يقول أنه لا فرق بين الثوارج والمغار ثم استدلنا بقول علينا لبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت الثوارج هم أخوارنا بغوا علينا وَقَالَ بِهِمْ لَمَّا تُقِلْ عَمْهُمْ لَا لِيَكْنِ فَرُّهُمْ وقال بعدها وهذه استفاد منه أن السلف كانوا ذلك تحدثون فرق الإسلامية فهل هذا الكلام صحيحاً لو لا فرق من الخوارج وتبأ؟ كل حال الخوارج أهل عقيدة أهل عقيدة وهذه العقيدة هي الفقم على الضال الذي يتوب من موطئته وهم من اهل التوحيد والصلاه والصيام وما سو ولم يتوب تكبو عليهم ذل في النار وانهم من دخل النار لا يخرج حكموا عليه في الدنيا بالكفر المفرج من الملة هؤلاء الخوارج هذه عقيدتهم بخلاف البغار البغار يبغي بعضهم على بعض ولم يحكم عليه بالكفر ولم, ولم يحكم عليه بالقلود في النار لذا فليس البغار كالخوارج فالبغاة إما أن يكونوا من أهل الإسلام وإما أن يكونوا من غيرهم سواء هؤلاء البغاة بغوا على الإمام بمعنى خرجوا على الإمام يطالبون بحقوق إما بجلب مصالح أو جفع مظالم وهذا خروج من البغاة لكن ليس معتقدهم كمعتقد الخواجب وهو الحكم بالخفر على أخاة الموحدين حين ماتوا بدون الخوفا يكون البغاة من بعضهم على بعض طائف على طائف وهؤلاء ليسوا كالخوارج في الاعتقاد فقد يكون من أجل المال أو من أجل الانتقام ولم يحكموا على الفئة مرتدى عليها للخفر والله سبحانه وتعالى البغاة مؤمنين إذا كانوا من أهل الإسلام كما في الآية في تورة الحجرات وأما قول علي رضي الله عنه هم من الكفر فروا بمعنى أنهم تأولوا تأولوا فقادل تأولوا بعض نصوص القرآن وابتنعوا فيها على فهمهم فقالوا لله سعر إن الحكم إلا لله فقالوا إن علي الحكم الرجال والله يقول إن الحكم إلا لله فقد كفر لأنه قدم حكم الرجال على فهم تأويل فاشد وتأويل باطل فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بتفسيره قرحان من الخوارج إنما أهل السنة و أئمتهم يتورعون في التكفير <تصفيق> لا يسلمون التكفير إلا لمن على من كفره الله عز وجل أو الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة أو أجمع المسلمون على كفره قالوا بذلك فأما أهل الثراك الإسلامية ومنهم الخوارج فهنا يعتبروهم متأولين فمن كان كذلك وبعضهم مقلدين فوقعوا في سوء الاعتقاد لذا قال علي بن أبي طالب هم من الكفر فرهم وقال إخواننا بغوا علينا يعني اعتدوا علينا والمهم أن المفتدع كما تكرر معكم لا يخلوه من حالين إما أن تكون بدأته تكفره بشهادة القرآن ومن أنزل عليه القرآن أو ما أجمع عليه المسلمون الذين لا يتمعون على ضلاله فالحكم عليه بالكفر لا يتوقف به وإما أن تكون بدعته لا تكبره بنص القرآن ونص السنة وإدماء المسلمين ولو حصل في ذلك خلاف بين أهل العلم بين مكبر ومهشد فالتوقف وعدم الإطلاق الكفر أفضل من الوقوع في التكفير ومنهج التكفير والحكم لله تبارك وتعالى في الجميع خلقهم له الحكم وإليه فرقة هل ثبت عن السلف أنهم كفروا بعض الخرق الإسلامية؟ نعم السلف كفر جميعا لأنهم قلال نفض عن الله ما أثبته القرآن فَوْعَلِ اللَّهَ أَسْمَاءُهُ الْحُشْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى وَاللَّهُ أَتْبَتَهُهُ فَكَذَّبُوا الْقُرْآنَ ومن كذب القرآن أو حرفاً واحداً من القرآن فقد كفر بدون شر يقول الشيء صلى الله عليه وسلم هل, هل, هل علم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب مطلق أم مقيد ما أكبره الله به من أمور الغيب قال به ولا يخبر عن شيء من المغيبات من تلقاء نفسه أبدا كما قال الله تعالى إن هو إلا وعي نوحا وقال سبحانه وتعالى عنهم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لست اكتبت من الخير وما مسني إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ نعم وكم من طبايا كانت يُسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل عليه فيها شيء فلم يكن فيها شيء حتى ينزل الوحيد ونفثيه في الكريم جاء رحض من اليهود وقيل من المشركين فسألوه قالوا له ما معنى الروح سألوه عن الروح فما أعطاهم جوابا حتى أنزل الله أز وجل عليه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قلب فتلى وهم أصحاب تعلّت مكيدا لأن كلمة الروح تُطلق ويراد بها أحد ثلاثة معاني تُطلق الروح على الروح البشرية على الروح التي تعمر الجسد روح المؤمن، روح المسلم، روح الكافر لأرواح جميعاً أرواح المخلوقات وتطلق ويراض بها جبريل عليه الصلاة والسلام لأن الله سمه ندل له الروح الأمين روح القدس وتطلق ويراض بها القرآن كما قال عز وجل وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا فقالوا إذا أجاب بواحدنا قل المراد إلى المراجد الثانية أو الثالثة يعني ليبينوا ليبينوا خطأاً لينسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأاً فجاء القرآن فقطع داذرهم وألقمهم الحجم قل الروح من أمر ربك فروح المخلوقات من أمر الله هو الذي أمر بأن تنفق الأرواع في أجساد المخلوقات ونزل القرآن بأمر الله عز وجل وهو صفة من صفاته وروث القدس بأمر الله ينزل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما قلتك وردكم أحسن الله إليكم في من يقول أن الحاكم المسلم إذا لم, يحكم إذا لم يحكم بالشريعة فإنه يجيز الفروط عليه ولا يسعر الإنكار على من خرج على هذا الوالي هذا قول مرجوح لا يقول به أهل السنة والجماعة العالفين بمنهج السلف الصالح إنما الحاكم المسلم إذا قصر في شيء أو وقع في مظلمة ذا تخرجه من دائره الاسلام ينصح ممن يفشلون النصيحه اهل العلم ويوجه التوجيه السليم ويدعى له حتى حتى يفاء الى واما الخروج عليه فلان ولما ارتكب الخليفه المامون بن ثلاثه خلفه عقيده ترموكر وهي القول بخلق الجنه اولهم المامون و ادمه تصيف مشوا على هذه العقيده الفاسده وأئمة العلم في جمنهم وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمهم الله يبقى. فلم فلم يغلأ أئمة العلم بالخروج عليهم أمرهم وصبروا وصبروا لأنهم يعيقون بأن هؤلاء الخلفاء أقنعهم المفسدون في الأرض المعتزلة كنا أجد آدواً معه من أهل الفساد فجاء أهل بغداد إلى الإمام أحمد وهو شجين ومتعب ومرهب فقالوا له يا إمام تفاقم الأمر ووصل الرجل إلى هذا الحد أفلا نخرج عليه ونخلع بيعته فقالوا لهم لا هذا خلاف الآتاء يعني خلاف السنة اصبروا لا تسفقوا دماءكم ودماء غيركم فجاء الفرج لما جاء خلافك المتوكل وتبصر في الأمر وحفلت مناظرة بين يديه بين ابن أبي وبين إماق أهل السنة ففشل المعتزل بإقامة الحج عليه من الامام فألغى الخليفة ذلك من إعتقاد الفاشق وأمر بإكرام الإمام أحمس له تدريس ونسر السنة حتى جل الله تبارك وتعالى تلك الغمة والكتبة هذه نتيجة في الصبر وفريدة أهل السنة والجماعة مع السلاطين والولاد لما لهم من الأهمية وإن ظلموا وإن جاروا وإن حصل في مملكتهم غير الحظة يقول أحسن الله يقول الله بي. الإمام الذي قال ستون سنة بإمام جائر خير من ليلة بدون إمام والإمام أحمد والفضيل في العياب أحمهم الله كل واحد منهما أثر عنه أنه قال لو أعلم أن لي دعوة مستجابة رجعتها للخفار لأهميته لأنه بصلاحي يفلح الله وإن قطع داب الفتن قوله سبح الله عليه هل ياخذ أميرة أميره. امير القبيله امير امير القبيله حكم الحاكم بيسمع ويطاع وان اخذ مالي إذا كان امير مفوض من قبل السلطان فما عمله في حدود صلاحيته وحدود الشر وهو حق واما اذا كان قبليه حق قبل يجتمعون جماعة ويقولون أميرنا كلا ناسيما في بطن إمارة فلا يؤخذ لحكم أمير الكبيلة ولا ينتنقى تحتهم إلا أن يكون مرشح من قبل صاحب الولاية العامة السلطان الخليفة الأمير الذي له بيعة هذا هو الوزن أحسن الله إليكم يقول ما الفرق بإنما مهمة رجل الأمن إذا كان من قبل مفوض من قبل الولاية ليكون مسؤولاً أحوال الرعية ينقل للوالي ما حسن والوالي له نواب في القضاء والفتوى وتنفيذ الأحكام يقول أحسن الله إليكم ما الفرق بين صاحب الفدعة والمبتدر وماذا يحكم على الشخص أنه, أنه مبتدع أو صاحب البدعة ومن يحكم عليه النار؟ أولا الذي يحكم على البدعة أو على المبتدع هم أئمة العلم الملتفذون هم الذين يحشنون الأدلة والاستدلال بها وليس لكل أحد أن يحكم بالبداهة وقد كما في قول كلا في الصمة امر مبتدا مسدد جاءه المبتدا في شرع الله فاذا وجد بالشر الشريف ما كبله الشر فصار بذلك مبتداه اه قال الله سبحانه بقوله واياكم هم مفترفات الاموس فمن أحدثها وابتدعها فهو المفتجر أحدثها وابتدعها ودعا الناس إليها ونشرا فهو المفتجر وكذلك من قبلها وبين له بأنها بدعف أبى فهو مفتجر ولا شكل بخلاف من غرر به ووقع في بعض بدع المفتجعين فلا يستعجل عليه صاحب الثنة بالحكم عليه بالبدعة ويعلن في أنه مبتجع ولكن يعلمه أولا فإذا علمه وطلب منه الدليل وأقام الدليل فأبى إلا أن يبقى على بدعته اتباعا لفلان فهو مبتجر لأنه أرض عليه الحق فرفضا ومشتكبر أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس فبطر الحق رفضه يعرض الحق على الإنشان ثم يرفضه آدى متكبر وإذا أبى إلا أن يلاجم البدعة فهو مقدم فلا بد من التفصيل في المقام والقول في هذا كما أسلم في أهل الذين يميزون دائما بين السنة والبدعة ويجينون الأعمال بميجان الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة هم الذين يحكمون في هذه القضية وأمثالها